بسم <السلام> الله الرحمن الرحيم بسم الله <السلام> الرحيم <السلام> ك الكثابحقدقم ب يد وَ ز التات وَإنجزاد ح قق من قرودا للناس وأنزل الفرقان من قرودا للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات بسم الله ما ذكر جليل والله عزيز انتقام فالله عزيز انتقام دين الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هَلْ يَسْعَكُمْ مِمَّا كَانُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هو الذي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ هُوَ الَّذِي يُخْرِجُكُمْ مِنْ كَيْفَ يَشَاءُ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 كِتَابٌ وَأَخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا مُؤَكِّدًا سُورَةٌ ذَلِكَ الْكِتَابُ اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ فَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ الله اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ يعلم وَيَغْلِظُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا وَهُوَ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَيَقُولُونَ فِي الَّذِي يَقُولُونَ آمَنَّا نَحْنُ لِلَّهِ وَنَذِرُ رَبِّنَا وَمَا يَدَّكَّرُونَ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا ربنا لا تجز قلوبنا بعد إذ هدناه وهملنا من لدنك رحمة. ربنا لا تجز قلوبنا بعد إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جاني الناس اليوم لا غيب فيه في لا في وجد إن الله لا يخلف الميعاد أَلَيْسَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُلَنَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُلَنَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا <تصفيق> وَأُلَيْكَ هُمْ وَقُوْدٌ نَافِعٌ وَأُلَيْكَ هُمْ وَقُوْدٌ نَافِعٌ كَذَّبَ آل فِرْعَنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ أذبحن آدماً ونذينا فلذي كذبوا من آدم فأخذهم الله بجروره والله جديد الايقار والله جديد قل للذين كفروا تغلبون وتفشرون إلى جهنم قل للذين كفروا تغلبون وتفشرون جهنم وبحس المهاد وبحس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم العين وَأَشْرِكُوا بِهِ أَحَدًا وَهُوَ في ذلك لاع وَتَ أُول الأصاب فِ في ذك لا ع متُول ذينا لناك حب الشهوات من النساء والبئين والقلاصير المقنطرة الذهب الزهر والفضة والقيل المسومة والأنعام والحر ذينا لناك حب الشهوات النساء والبئين والقرات المكنفرة من الزهر والفزة والقلب المتونة والأنعان والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده فسن المآب اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَغْنِ الذِّي بِخَيْرٍ مِنْ ظَالِمٍ قُلْ أَغْنِ لَهُ مِنْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قولين فيها وأزواج متهرة ورضوان من الله قولين فيها وأزواج متهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير <تصفيق> الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا الصادقين الصادين وَخصادثين وَقين وَمُم فثينَ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم طال لا إله إلا هو العزيز الحبيب لا إله إلا هو الله الحبيب. إن الدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف الذين وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَن يَأْثِرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنَّ حال فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ومن اسْتَبَقَ الْهُدَىٰ فَاتَّبِعُونِ ۚ وَمَن تَوَلَّىٰ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ فَكُلُّ الَّذِينَ أَكْفَرُوا سَتَزَلْزِلُ الْأَرْضُ إِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اسْتَكْبَرُوا إِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اسْتَكْبَرُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَ بالله هو خير والله هو خير للعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إن الذين يكفرون الآيات الله ويكفرون النبيين يحسن ويقتلون الذين يأمون بالقصين الناس ويقتلون الذين يأمون بالقصين الناس فبشخهم أليم. الشحن بعضا الأي أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من يدعون إلى كتاد الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مؤردون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا لا يشتر أنهم قالوا لن تمسنا النار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 فَإِذَا جَهَنَّمُ هِيَ مَوْئِلُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ عَوْنٌ وَيَسْكُنُ وَهُمْ كَانُوا يُكَذِّبُونَ قُلِ اللَّهُمَّ الْمُلْكِ تُؤْتِي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ بإذك الخير، بإذك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، الليل في النار, النار في الليل. يُؤْتُونَهُ نَارًا لَّهَبًا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ الميت الْمَيِّتَ مِنَ الحج وتخرج الْحَيِّ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً الميت من زَرْعًا فَأَنشَأْنَاهُ نَبَاتًا فَكَسَوْنَاهُ ثِيَابًا خُضْرًا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ لا تَسْتَغْفِرُوا لِذَنبٍ قَدْ غَفَرَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ دي شَيْءٌ بِهِ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً فَمِنْ يُنَجِّكَ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ فَلَن يُغْنِيَ عَنْكَ أَن تَقُولَ مِنْهُمْ تقاه. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله مصير وإلى الله صفير قل إن تخفوا ما في خدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن ما في قم ارفعوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض ويعلم هذه الثنا وفيما في, وما في الأرض. والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير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 فَإِنَّ لَهُ أَمَنَ دَيْنًا آخَرَهُ أَمَدًا دَائِدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُنذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل كنتم الله فاتبعوني الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. اللهم الغفور الرحيم قل الله والرسول و الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر إن الله صفى آدم وَآلَ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله صفى آدم ونوحا وآل بعضها من بعض لَكَ الْغَيْبُ مِنَ الدِّينِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قُلْ تَنَزَّلُ عَلَيَّ, علي الْكِتَابُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي محررا فتقبل مني إذ لك ما في الوصولي حورا تتقدر مني إنك أنت السميع العلي إنك أنت السميع العلي فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفاء <سرح> على ما وضعتها قالت ربي وضعت أنفاء الله وضعت وليس الذكر كالأنفاء وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَوْهِبُهَا بِك وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَوْهِبُهَا بِك وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم. فَتَقَبَّلَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا ذَكْرِيَّةٌ فَتَقَبَّلَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا. كل ما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا موجم أن لك هذا. قال يا موجم أن هذا.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 هناك ذا ذكر يا, ربه هناك يا ربه قال رب هناك ذا ذكر يا رب قال ربها بليم اللذ كذريه طيبة إنك سميع الدعاء إنك تنير الزواء فلا دسل الملائكة وهو قائم يصلي بالمحرى بأن الله يبشرت بيحيى مصدقا فلا دسل وهو يصلي أَحْرَارٍ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَاءٍ مُصَدِّقٍ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَاءٍ مُصَدِّقٍ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدٍ وَحَصُورٍ وَنَبِيٍّ الصَّالِحِينَ أن الله لحيا مصرفا بكلمة من الله وتنهيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد دلغني الكبر وامرأتي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 قُلْ أَيَّتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمْزًا قُلْ أَيَّتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمْزًا وانصر ربك فكن يرو عشره حشيشا والارسا و اذ طالت الملائكه يا مولى من الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم يا مريم Allah aziz olsun, Allah aziz olsun, Allah Ya mu ya mu kuluti, ذلك من, ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يتكل مريم وما كنت لديهم أقلامهم مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون وما لديهم إذ يختصمون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 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي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 هُوَ الَّذِي الله عَلَيْكَ ما يشاء إذا مُحْكَمَاتٌ أمرا فإنما يقول وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا ويعلمه الكتاب والحكمة والتنورات والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتنورات والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أن قريتكم بأية وابقوا. ورسولا إلى من إسرائيل أني قد في السقود آية يربحك أني أخلق لكم من الصير به فيكون طيراً الله في وَأُبْرِئُ الْأَثْمَى في فان الْمَوْتَى كان بإذن اللَّهِ باذننا وامرئ الاسماء والابرص وافني الموتى بابن وأنبئكم بما تأكلون وما تدخون في بيوتكم، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن لكم إن ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من الثوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجسكون بآية من ربكم. وجسكون الله وأطيعون. فاتخوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم ثابدون. هذا أصراق مستقيم هذا أصراق مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أوصري إلى الله فلما أحس عيثا منهم الكفر قال من أوصري قال نَحْنُ نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون قال الحغاريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَبِهِ آمَنَّا وَنَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ واتبعنا الرسول ونكر ونكر الله والله خير ما فيه والله خير ما إذ قال الله يا عساء إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا والسيش وراهرك إلي ومقررك من الذين كفروا وجاعي الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعي الذين اشترعوا كثوق الذين كثموا إلى يوم التيانة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم كما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم كما كنتم فيه تختلفون فَأَمَّا الَّذِينَ تَفَاءَلُوا فَأُعَذِّبُهُم مَّعَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُم نَارًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا السُّوءَ فَنُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُّكْرًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذلك نسله عليك من الآيات والذكر الحسي. ذلك نسله عليك من الآيات والذكر الحسي. إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكون من الممترين فلحف من ربك فلا تخمي إلى المنسري فمن أجت فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكابهين ونساءكم الله تاهيل سنة يا الله ما سموه يا الله كذي إن عاله هو القصص الحقيق وإن عاله هو القصص الحقيق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَعَلَّمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ أَحَسِبَ تَعْلَمُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ذرك به شيئا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا انكم ان لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ألا نعبد إلا الله ولا رسل شديد شيئا ولا يشهد بعضنا بعضا أرضابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده يا أهل الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء يحتاجون في ما لكون بعلم فلم فيما ليس لكم ليتلكون بعلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين. لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ يَا يَهُودُ وَارْهَنُوا لِلصَّالِحِينَ وَلَكِنْ كَانَ, كان حَرِيثًا مُسْمَنًا وَمَا كَانَ لَنَمُوتِكِ إِنَّ أُولِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا والذين السبعوا وعاد النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين وابدى الطائبة من أهل الكتاب لو وما يضلون إلا أنفسهم وما يشلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشلون يا أهل الكتاب لِمَ تكفون بأيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تفكرون بآيات النار وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالبعص وتفكرون الحق وأنتم تعلمون يا الحق بالمعصي وتكون الحق وأن تعلم. وقالوا قائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجعل النار والصخر آخره لعلهم يرجعون. فَأَخْرَجَ وَعِظَتْنِي الْكِتَابَ أَنَّهُ بِالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ هُدًى عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَيُنْذِرُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَخْبَرَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَنَا وَلَسْتَ لكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى مثل قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل لهم يكتسب رحمته من يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ لَهُمْ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِطِّقَارٍ يُؤَدِّيهِ إلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن فَمَن هُوَ بِدِينِ رَبِّهِ لَا يُؤَدِّ إِلَيَّ وَمِنْ أَهْلِ كِتَابٍ مَّنْ آمَنَ فَمَن هُوَ بِالْكُفَّارِ يُؤَدِّي إِلَيْكَ وَمَنْ إِن تَأْفُ ومن إن تأمنه بدينار لا يؤذني إليك إلا ما دمت عليه قائما ومن هم إن تأمنه بدينار لا يؤذني إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل و يقولون عن الله الكذب وهم يعلمون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل و على الله الكذب ولم يعلمون بلى من أوفى بعهدي واتقى فإن الله الحب المتقين بلى من أوفى بعهدي واتقى فإن الله الحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا أولئك. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينبو إليهم يوم القيامة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يومَ الْقِيَامَةِ وَأَنذِرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُجْزِكُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَنذِرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُجْزِكُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُۥ بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَدُونُ أَلْسِنَتَهُۥ كابي تحته من الفتاد وما هو من الفتاد وما هو من الفتاد ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله وما هو من الفتاد ويقولونه من عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَنْ اللَّهِ كَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمَا هُوَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ على اللَّهِ الكبد ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم عن ثم يقول للناس كونوا عبادا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله كونوا دون ولكن كونوا عبادا فيهم دون الله ولكن كونوا ربان الدين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرشون ولكن كنوا وقتاني الذين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتعلمون استخذوا الملائكة والنبيين أغبابا أيأمركم بالكبر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم أن تستخذوا كَتَعْنَ النَّبِيَّنَ أَضَابَ أَيَّهُمْ كُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَلْتُوْ شْرِهُنَّ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِتَاقَ النَّبِيَّنَ لَمَآ آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم وإذ أخذ الله إيشاق النبي لما آتني سكن من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصروا ونتنظر النفس قال أأقرضتم وأخذتم على ذلك الإصري قال أأقرضتم وأخذتم على ذلك الإصري قالوا أقرضنا قالوا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قولا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ثم سأل بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فَلَنْ تَعَلَّا بَعْتَ ذَلِكَ فَهُلَائِكَ هُمُ الفاتحون. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَرْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ رَبُّنَا الَّذِي يَرْغَبُ نَحْنُ أَسْلَمْنَا بِشَهَوَاتِ الْأَضْطِرَارِ وَكَمْ هُوَ أَتَمُّ الْجَوْدِ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي يروسى وعيسى والنبيون من ربهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق سَوَّىٰ وَالنَّبِيُّونَ نُورُهُمُ الضِّئِيُّ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَالنَّبِيُّونَ نُورُهُمُ لا نفزق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتر غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وَمَن يَبْتَرِ غَيْوَ الْإِشْرَابِ دِيْنًا فَلَن يُقْبَلَ لِهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاتُرِينَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وَجَاءَهُمُ الْبَشَائِرُ كَيْ تَنشُرَ لَهُمْ فَرحًا تَخَافُ عُذُبَهُمْ وَيَشْهَدُونَ أَنَّ لَهُ رَسُولًا وَجَاءَ الرُّمُلُ والله لا يهزي القوم الظالمين والله لا يهزي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعني خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تاروا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور وحيم إلا الذين تاروا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور وحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا بعد إيمانهم يجيب كفرا لن تقبل شعبتهم وأولئكهم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو استداده <تصفيق> إن الذين كفوا وماتوا وهو الكسار فلن يقبل من أحدهم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناطرين أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناطرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علي وما كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حظم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الكوراه إلا <تصفيق> إلا ما حرم إسرائي ولا نفسه ينقر أن تنزل السورة قل فأتوا بالتورات فاسلوها إن فأتوا بالتورات فأتلوها إن كنتم شاركين فمن اترى على الله الكبير من بعد ذلك فأولئك هم من بعث ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله فاستبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تَعَالَى الَّذِي تَجَارَى حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مَكَانًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ <تصفيق> أول ديتم بعلي الناس للذي بذكت هدارك وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إِذْ هَاجَتْ دِينَاكُمْ نَقُومُ إِذَا نُودِيَ وَمَنْ تَخَارَهُ كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلِمَ النَّاسَ حِجُّ الْبَنِي فِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَجِيلا وَإِنَّ لاسحش زنسا طاعين شيلة ومن كفر إن الله غني عن العار قل يا أهل الكتاب هم تذكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب هم تذكرون بآيات الله والله شهيد على ذا تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تدغونها عوجا وأنتم شهداء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 وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُصِيَوا فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُّزُّوكُمْ بَعْلَيْمَا لِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْفُرُونَ لا عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تقول أنتم تسلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يقصص بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ومن يقصص مستقيم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 لا تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مكلمون، واتصموا بحب لله جميعا ولا تفرقوا، واتصموا بحب لله جميعا. ولك صلوا وذكرن عمت الله عليكم إذ كنتم أعذار فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا واذكروا يمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فأل جدينا قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكونتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنت معَكَ سَاحُ رُتِّي مِنَ النَّارِ تَنْقَذُكُ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَذَلِكَ يُنْزِلُ وَرَسُلْنَ اَيَاتِهِ لَعَمَن يَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُنْ منكم أُمَّةٌ يُؤْنَى إِلَى الْقَهْرِ وَيَهْمُرُونَ الْجِنَّ مَعْرُوفِي وَيُلْهَمُونَ عِلْمًا وأولئك, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَلَّقُوا تلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا تلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تريض وجوه وتسوى الزوجوه يوم تريض وجوه وتسوى أجوههم أكفرتم بعد إيمالكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعما الذين شودت أجوههم أكفرتم بعد إيمالكم فَذُوْقُ الْعَذَابِ مَا كُنْتُمْ تَحْكُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يَضْبَطُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يَضْبَطُ أذوهم في رحمة الله هم فيها خالدون. إلَكَ آياتُ اللهِ نسلُها عليكِ بالحفظ. وَمَا اللهُ يُرِيدُ بِالْعَالَمِينَ وَمَا اللهُ يُرِيدُ لِلنَّاسِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, والله ما في السماوات وما في الأرض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 أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون ونزل ما أوفى وتنهون عن المكية وتأمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم ولو خيرا لهم منهم المؤمنون أفسوهم الفاسقون منهم المؤمنون وأفسوهم الفاسقون لن يبلغكم إلا أذى وإن قاتلكم يلّون أدباركم ما لا يصون، لن يبوكم إلا أدم وإيكوكم ولو كل أدباركم. بُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَرْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَرْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُهُ بُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ أَيْنَمَا إلا بحظم من الله وحظم من الناس وباءوا وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة قَالُوا الله نَحْنُ مُكْتَبُونَ عَلَيْهِ الْمَسْكَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقصلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون ذلك كانوا يعتذون ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله آنا إن شاء وهم يشجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأبرون في المعروف ويمهون على المنكر ويسايعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وأولئك وارحيم وما رزق عن خير فلن يوفى وما رزق عن خير فلن يوفى والله عليم بالمتقين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 نغني علم أموال ولا أوداد من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت مثل ما هذه الحياة الدنيا كمثل ريح يا حين أصابت أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تت... تَصِغُوا بِقَوْلٍ مِّن دُونِكُمْ لَا يَمْلُونكُمْ خَذَلَ وَدُّوا مَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِالْقَوْنَةَ خزالا ودوا ما عرفتم ودوا ما عرفتم قربة البغضاء من أفواههم وما تخفي صزورهم أكبر ودوا ما عرفتم قد جدك الغضاء لأسواههم وما تؤتي حزورهم أكبر قد بينا الآيات إن كنتم قَلْ زَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِنُونَ هَا أَنْتُمْ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ I'm going to آلات من الملائكة من زمين بلى إن تصبروا من ثورهم هذا بلى إن تصبروا وَأَتُفُّمُ تَصْرِفِينَ مَاذَا وَأَتُفُّمُ مِنْ ثَوْرِهِ مَا بَأَى يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ مُسَوِّمِينَ وَتُفْلِنُ سَاوِرِينَ مَاذَا نَدْرِكُ رَبُّكُم بِخَمْسٍ فِيهَا لَا يَسْمَعُ مِنَ الْمَدَى بِكَثِيرٍ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا وَلِتَقُمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا جَالَهُ اللَّهُ إِلَّا أُسْطَرَ لَكُمْ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ قُلْ إِنَّ النَّصْرَ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قُلْ إِنَّ النَّصْرَ إِلَّا مِنَ عند اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَثْبِتَهُمْ فَيُنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ سينقرب خالبي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قلنا ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء والله غفور, رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة يا أيها لا تأكلوا الرداء ضعافا مضاحا واستقوا الله لعلكم تفلحون واستقوا الله لعلكم تفلحون واستقوا النار التي أعدت للكافرين واستقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون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 كَمْ وَجَنَّتِ النَّعِيمِ فِيهَا فَتَمَاوَا وَالْأَظْبُعُ عِبَّةٌ لِلْمُتَّقِي الَّذِينَ يَنطِقُونَ بِالسَّلَامِ وَالضَّالُّونَ وَالْكَاذِبِينَ الرَّغِيبُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ الذين ينتقون في الشراء والضراء والكاغين الغيب والعاتين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين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 فسهم ذكوا الله فاستغفروا ذنوبهم فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اغفوا لغنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما تعالوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ام وجنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ادع اذا يجوا قلنا في وجنات تجري من تحتها يهن ان ارينا فيها و انما اجر قد خلت من قرنكم سنن فسيروا في الأرض فانهروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قرنكم سنن فشير في الأرض صوبه كيف كان عاطبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ لَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَداءَ ۖ وَيَكْفُلُ أَيُّهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ۖ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْقَوَّارِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْقَوَّارِينَ وَاللَّهُ يُمْحِصُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الْكَافِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ الَّذِي مَا آمَنَ وَيَنقَصِ كَافِرٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَادُوا وَيَعْلَمُ الصابرين قَنْ أَسِلْتُمْ أَنْ تَدْخُرُوا الْجَنَّةَ وَلَنَّا يَعْلَلِ اللَّهُ الَّذِينَ جَرَبُونِكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنهرون قَالُوا قَدْ رَأَيْنَا مِنْكُمْ تَزْكِيَةً وَمِنْكُمْ مَرْضَى وَنَعْمَةٌ هَكَذَا قُلِ ۖ أَتُنْقِضُونَ عَهْدًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وما محمد إلا رسول طرخلت من قلبه الرسل وما محمد إلا رسول طرخلت من قلبه الرسل أفإن مات أو قتلا قللتم على أعصابكم أفإن مات أو قتلا قللتم على أعصابكم ومن ينقلب على عكبين فلن يضل الله شيئا ومن يتق الله على واسب يترى الله خيئا وسيجز الله الشاكرين وسيجز الله أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيان منها ومن يريد ثواب الآخرة جنه منها وسنجد الشياطين ومن يريد ثواب الدنيا جنه منها ومن يريد ثواب الآخرة جنه منها وسنجذ الشاكي وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضرب وما اشتكانوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضرب وما والله يحب الصادق، والله يحب الصادق، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسراثنا في أمرنا وتبدت أقدامنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ظلوبنا وإصرافنا في أمرنا وتذبت أقدامنا وتذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكاترين وشد أقدامنا وانصرنا على القوم الكاترين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاه الله تواب الدنيا وحسن تواب الآخرة والله يحب المهتنين والله يحب المهتنين, يحب المهتنين يا أيها الذين الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أجو الذين آمنوا إن تقيوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم سنقلبوا خاترين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين فنلقي في قلوب الذين كفروا وعبدنا أشركوا بالله ما لم ينزل به سرطانا فنلقي في قلوب الذين كفروا وعبدنا أشركوا بالله ما لمالا نزل فيه شرفا وما هوهم النار وما هوهم النار ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ولقد صدقكم الله وعده تُصُونُهُ بِإذْنِي حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ وَتَلازَمْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَمْتُمْ وَأَفَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَقُمْ مَا تُحِبُّ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قل لو كنتم في بيوتكم لذر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في وَلِيَبْتَلِ يَاللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي فُرُو وَاللَّهُ عَلِيمٌ قُتِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَمَا يَقْتُلُهُمْ إِلَّا اللَّهُ وتولوا منكم يوما التقل يمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إِنَّمَا التَّرَمَّهُ الشَّيْطَانُ بَعْضِ مَا تَزَمُّ وَلَقَدْ عَسَى اللَّهُ أَنْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِأَسْوَانِهِمْ إِذَا ضُرِبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَمَنْ كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه أو كانوا كانوا ما كتنوا ليجال الله ذات حسرة في قلوبه والله نحي ويبير والله نحي ويبير والله, والله بما تعملون بصير اللَّهُ لَا تَمَلُّونَ رَسْ وَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ بُدْتُمْ لَمَوْتٌ رَسٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ كَثِيرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ولئن قُتِلْتُمْ كِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اللَّهِ تحشرون. وَلَيْنْ وُتُتُمْ أَنْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُوا أَجْمَى رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ أَجْمَى رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ وَنَغِي ظَلْقًا لَنْ تَضُومَ مِنْ حَوْلِ وَلَنْ تُقْوَى وَنَغِي وَنْفَنَ لَنْ تَضُومَ مِنْ حَوْلِ قَائِمٌ وَتُنْصِرُ لَهُمْ وَسَاوَزْهُمْ فِي الْأَمْرِ أعط عنهم واستغفر لهم وساوجهم في الأمر فإذا عدمت فتوكل على الله سي لي إن الله يحسب المستوى إينصركم الله فلا الله فلا غالب لكم وإن خذلكم فمن ذا الذي يوم صركم من بعده؟ وإخذلكم فمن ذا الذي الْمُؤْمِنُونَ وعلى الله فليك وفكر المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما يوم القيامة ومن غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا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 وبِسَالمُطِيب وَرِسْلُالنَصِيب هُم دَرَجَاتٌ عِندَ الله تَرْجَمَاتُ نِعْمَ الله وَاللهُ بِمَا بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يسلوا عليهم آياته ويذكّيهم. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يتلو عليهم آياته يُطْعِمُونَ عَرَفَهُمْ وَيُدْخِلُونَهُمُ الْجَنَّةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ والحسمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مهين أولما أصابتكم مصيبة قد أصرتم مثليها قلتم جمال نفسه يَقُولُونَ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ طَمْئِنْ قُلْ فِي يَوْمِئِذٍ أَخْرَمُهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُ اللهم بما يكتمون اللهم عنه بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطعونا ما قتلوا الذين قالوا لاخوان وقعدوا لم قل فذر أوان أنفسكم الموت إن كنتم أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.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 بل أحياهم عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بإن من خلفهم أَرَى حِينَ السَّاءَ اتَّسَعَ الْمَوْنُ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَظُوا بِهِ مِنْ خَلْفِ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحفوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم يحزنون تستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين تستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرس الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرس للذين أحسنوا منهم والسلام واتقوا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم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 سَيَخْرِجُ لَكُمْ فَتَهُمُ فَزَادَهُمْ إِذَابًا وَقُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ثُمَّ قَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فانقلبوا من المسر من الله وفضل لن يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 قوم وقافو ليكن ثم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين في الكفر إنهم لن يظلم الله شيئا إنهم لن يظلم الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد وَاَنْ لاَ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الْ اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب الأليل ولا يحسبن الذين كفروا أن ما لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم غير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولهم ما ذرهمه ما كان الله ليجر المؤمنين على ما أن ثم عليه حتى يبيز الخبيث من الطيب ما كان الله ليجر المؤمنين على ما أن ثم عليه حتى ياجز الخبيث الطيب وما كان الله ليقول عقم على الغيب ولا إن الله يجتب يجز له من يشاء. وما كان الله ليقول يا صمار الظلم ولكن الله يجب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله وإن سوف لكم اجر العظيم واذا تمنوا ستوف لكم اجر العظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله منه فضلا هو لهم ولا يحسبن الذي يدخلون بها آتاه الظهر من فضله وخلوا لهم بل هو شغل لهم بل هو شغل لهم سيطوقون له ما دخلوا به يوم القيامة سيطلقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون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 تنسب ما قالوا وقتلهم الأنبياء أذ غير حس ونقول ذوق عذاب الحريق تنسب ما قالوا وقتلهم الأنبياء أذ غير حس وَنُفِذُّ قُعَابَ الْحَنِيفِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ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 رسول حتى يحيي لفظا تكره الناس، والقرجاء قم تلوم من قرب بالزينات، وذي الذي قلتم فلم قتلتمهم إن كنتم فاديين. قل قل جاء اخون من قلبي زينت والذي قلتم تقتلتم ان كنت فإن كذبوك فقد تذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك فقد صرت جاوب بالزينة والزور والفتات المني كل نفس ذائقة الموت كل نفس الموت وإنما فَأُنَادُرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُرْسَلُ لُؤْلُؤَرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَلْ تُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَبَلْ تُحْزِحَ الْجَنَّةَ <تصفيق> وما الحياة الدنيا إلا مساع الغروب وما الحياة الدنيا إلا مساع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا <تصفيق> <تصفيق> أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الهتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أمان كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِنْ تَصْبُرُوا تَصْبُرُوا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْأُوْلُوْمُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ تَقْلَذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَسْتَكُمُونَهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ نعوث الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تكتمونه لَهُمْ ثَوَابٌ عَظِيمٌ اَكْفَرُوا وَاشْتَرَوْا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ لَا كَمَا يَسْتَهْزِئُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَضْرِبُونَ بِأَأْسِهِمْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا لا تحفدن الذين يشرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحفدنهم بمفادة من العذاب وين يقول ان احمد ما راى يسعى ولا تحلنهم في من العذاب و عذاب, أليم ولهم عذاب وَاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِي مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقُتِلَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَةٌ لِأُنِّ الْأَلْبَابِ إِنَّى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقُتِلَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَةٌ لِأُنِّ الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 وَيَخْلُقُ مَا لَا يَحْصُوهُ وَالْأَرْضُ رَدَدْنَاهَا مَا خَلَقَتْ وَكَانَتْ هَذِهِ سُنَّةً فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ رَبَّنَا إِنَّكَ من تدخل نارٌ قد أخذته وما للظالمين من انصراف خذني إن كان سرك لي نارٌ قد أخذته وما للظالمين من, من انصراف ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا ربكم تآبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا ربنا وآتنا ما خلتنا ربنا وأتينا ما وثنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة ربنا وأتينا ما وثنا على رسولك ولا تهدنا بِلا يَمَنٍ فَيَأْمَس إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَابِدٍ مِنكُم أو أنفى بعضكم من بعض فالسجاد لهم ربهم أني لا أريد وملائم منكم من ذكري أو أنفى من بعض فالذين آجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم فالذين آجروا وأخرجوا من ديارهم فَكَمْ تَكْثُرُ لَهُمْ تَسْرًا عَنِ آيَاتِي لَأُكْثِرَنَّ عَنْهُمْ تَهْيَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَهُمْ كَثِيرًا عَلَيْهِمْ تَيَاسِيرٌ وَدَارُ دَارٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَوَاءً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ فَمَنْ وَجَدَ لا يغرننك تقلب الذين تفروا في البلاد سايغرننك تقلب الذين تفروا جهنم وضيئ للهاذ مساء قليل ثم مأوام جانب وبحثا لآب لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها نجلا من عند الله ذات الذين تقربهم لهم جنة تجري وما عند الله خير الله خير للأذراب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وإن من أهل الكتاب لمن لا إله إلا إله ولا إله إلا إله خشعين لله خشعين لله لا يسترون بأيات الله ثمنا قليلا. وقالوا من لله لا يستربون بالايات الله سنقول ان اولئك لهم اجرهم عند ربهم وادرسنا الله سريع الحساب ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قول صدق وارضقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون <سؤال> يا ايها الذين امنوا <متحدث> ياك الله أن علّت